الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك هستعين إهدِ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ضوبي عليهم خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يود إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذي فضل يطنوا برادير رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا وَأَزَا قَكُم مِّنَ الضَّنَبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ ينفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا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 كلا يقدر على شيء ومن, رزقنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا بل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كمل على هونه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 وَجَعَلنا لَكُم جُلودَ الْأَنْعَامِ بُرُوتاً تستخفونها, تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَمَأٍكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَاكَهَا وَأَوِبَارِهَا وَأَشْعَانِهَا أَثَاثًا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ آخِرِهِ والله جعل لكم مما خلق وَجَعَلَ وجعل لكم من الجبال أكلانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون اِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فَمَنْ يَنْكِرُهَا وَاكْفُرُوا بِهِ كَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ من كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَمَن يُكَذِّبْ لَذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَهُونَ وَإِذَا رَأَنَّ لَهِي نَظَرَ مُلْعَدًا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُغْضُونَ وَإِذَا رَأَنَّ لَذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ, هؤلاء شُرَكَاء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 عذاب بما كانوا